قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 119. ألا ذلك هو الخسران المبين 110. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 111. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 110. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين استقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وأعد الله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 114. فيخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 115. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب